أحاديث صحيح البخاري تقرأها الشيخ عمر أحمد علي عبد الرحمن وسيقتصر فيها على الأحاديث المرفوعة فقط ومن الموقوف النزر اليسير بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره وما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك عن علقمة قال فمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالميات فإنما لكل لإما نواء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يطيبها أو المرأة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 وهو أشده علي فيخطم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائسة ولقد رأيته ينزل عليه الوح في يوم الشديد البر فيخطم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرطاء عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إما جاءت مثل خلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فتحمس فيه وهو التعبد الليالي زواء العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار خراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ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 والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان المرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمل اثمع من ابن اخي فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدثه عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما انا انشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري اذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من, من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عن ابي موسى قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تتعن الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف عن أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيا الذي نفسه بيده لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يتم من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار عن أنث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوله عطابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم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 يفر بدينه من الفتن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم, أمرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا ان لسنا لسناك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا باب تفاضل لأهل إيمان في الأعمال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد سودوا فيلقون في نهر الحياء او الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيد هلم ترى انها تخرج ففراء من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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت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 فيا ربك لا نسألهم اجمع عن ما كانوا يعملون عن قول لا اله الا الله لمثل هذا فليعمل العاملون عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرو عن قعد ابن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وتعد الجالد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما فتفكرت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعط الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار باب كفران العشير فكفر دون كفر عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنا لا أيكفرنا بالله قال يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الزهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرء فيك جاهلية وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عن المعرور قال لقيت ابا تر بالربدة وعليه خلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ثابت رجلته فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرء في جاهلية أخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأطلحوا بينهما ففماهم المؤمنين عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد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 ظلم دون ظل عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم عن أبي بريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلث وإذا أتمن أخلان عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالطا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ات من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم سجر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتجب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولودت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدد وقاربوا وابشر واستعينوا بالغدوة والروحه وسيء من الدلجة باب الصلاة من الايمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاحكم عند البيت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأمصار وأنه فلا قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا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 فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بعد ذلك الحسنة بعشر أنثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أنثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاةها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا أمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه ان انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن سعيره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن بره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تصوّع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تصوّع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلح إن صدق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنادة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من بثنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجعة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بباب المسلم فسوق وقتاله قفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القبر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التنسوها في السبع والتسع والخمس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 وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال ما تستاع قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ونبت الأمة ربها فإذا تفاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم التاعة ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإنسان عن المؤمن بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في المشبهات كراء يرعى حول الحما يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حما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 فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبًا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله اننا نستطيع ان نأتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وتألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقاع الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن توطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنطن والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم والحنتم الجرة والدباء يابس القرع والنقير أصل النخلة تنقر وتتخذ وعاء والمذفة المطلي بالزفت والمقير المطلي بالقار عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمن مرأتك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى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 قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم كتاب العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير رب زدني علما عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله فل الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعة قالها ها انا يا رسول الله قال فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها قال اذا وستد الامر الى غير اهله فانتظر استاه عن عبد الله بن عمر قال فقلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضع فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته وين من الآقاب من النار مرتين أو ثلاثة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فإنها مثل المسلم تحدثوني ماهي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة. فاستحيت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. عن انت بن مالك قال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 فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ؟ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سلعنا بدالك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله امرك ان نصلي الصنوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا بنام ابن سعلبة أخو بني سعد بن بكر قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرا فلما قرأه مزقه قال ابن المثيب فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق عن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضه نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده قال شعبة فقلت لقتابه من قال نقشه محمد الرسول الله قال أنس عن أبي واقد من ليفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فابذر ذاهبا فلما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فايا الى الله فاياه الله وان الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه وان الاخر فاعرض فاعرض الله عنه درام قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأنسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النح بلا قال فأي شهر هذا? فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس بذي الحجة? قلنا بلا قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام. فحرم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأملياء ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما فهل الله له طريقا إلى الجلة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستهي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفكه في الدين وإننا العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظمنت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها وقال ابن عباس كونوا ربانيين حنما أفقها ويقال الرباني الذي رب الناس بصغار العلم قبل كباره عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة الثأمة عليه، وكان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو لوجدت أنك ذكرتنا كل قال أنا إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمن لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وانما انا قاسل والله يعطي ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله قال عمر تفقه قبل ان تسودوا عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسب الا فتنتين رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها عن ابن عباس انه تماره هو والحر ابن قيس في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل تمات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم تمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إننا فن البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إننا هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن تعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل أي الناس اعلم فقال انا اعلم فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله فأوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحر هو اعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له حمسوطا في مقتل فاذا فقدته فهو سمى انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فناما فانتم الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطرقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا رضاءنا لقد رقينا من سفرنا هذا نصبا أَلَمْ يَجِبْ مُثُلَ شَيْءٍ مِنَ النَّطَبِ حَتَّى جَاءَ دَمَكَ مَا كَانَ الَّذِي قُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْمَأَ آل إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن نَّسِيتَ الشَّرْخَ وَمَا أَعْتَنِيهُ قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتبى على آتارهما قفطا فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وَأَنَا بِأَرْضِكَ سَلَامٌ فَقَالَ أَنَا مُوْتٌ فَقَالَ مُوْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعْمَ قَالَ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلِمَنِ مِمَّا أُلِمْتَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَبْقَى معي صبرا يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت وانت على علم علمته الله لا اعلمه قالت تجدني ان الله صابرا ولا أعطي لك أمرا يمشيان على ساحل البحر ليت لهما سفينه فمرت بهما سفينه تكلموهم على أن يحملوهما فعرف الخبر فحملوهما بغير نوم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة او نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نور عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري حسرا فكانت الأولى من مرتان الثيان فانطلق فإذا ظلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخبر برأسه من أعلاه فاقتنع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا بغير نفسه قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابنع لينا وهذا أوكد فانطلقا حتى فَإِذَا أَتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطَعَ مَا أَهْلَهُ فَأَبَوُ فَأَبَوُ أَيُّ ضَيْفٍ هُمَا فَجَدَ فِيهَا جِبَارٌ يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَ قَالَ الْخَضْرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فقال له موسى لو شئت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وديني قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو جدنا لو صبر حتى يقف علينا من أمرهما عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلمه صلي بميناء الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتانة ارتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أقرب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادل أنتكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسطوا وجرأوا وأطاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فذلك مثل من في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلن وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به عن أنت قال قال الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويتبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزلاء عن ألث قال لأحدثنكم لا حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سناة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل من أشراط الساعة أن يقل العلم وضح. ويظهر الزنا وتحفر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد عن ابن عمر قال ثماث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيناء الماء أتيت بقدح حتى أن الري يخرج في فاعم بفضي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال